أولاً من سيطر الرجيم الله الرحمن الرحيم هو ذو Altyazı ولوطاً <تصفيق> إذ there is. Altyazı Altyazı وإلا مدينا أخاهم تعيبا Bye. <laughs> I <tries> love Oh. cha ao qu İzlediğiniz Altyazı M.K. الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. scorn <laughs> livro Yeah لا تغطفه